<تبارك>, تبارك الذي بيجه الْمُلْكُ وهو على كل شيء <قدير> <الذي>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 الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق فارجع البصر هل ترى من فطور A me. الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز Hello. ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين and ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين While I'm gone, قلب كَفَرُوا كفروا عَذَابُ عذاب جهنم عبسا المصير إذا انقفوا لا غا سهق و ولقد السماء. الذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا شهيقا وهي تخور <تصفيق> Co? قالوا بل قد جاء وقالوا لو كنا نسمع نَعْقِلُ مَا ما كنا في أصحاب لفضيله بذنبهم محمد Właśnie الذي جعل لكم لأفضل لهم فمشوا في ملاك بذا وقودوا وإليه Oh I أَأَمِنْتُمْ من في السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُهُ الْأَرْضَ أَمْ أَمِنْتُمْ من فِي السَّمَاءِ أَن يُسْلَى عَلَيْكُمْ أَوْ كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أَوَلَمْ يَرَوْا يروا إلى الطير فوطن صاف أم <تصفيق> أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَ بَلَّجُوا فِي عُتُوبَ أَمَّنْ هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجدوا في قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار وَالْأَفْئِدَةَ إِذْ ما سَوَاءً ترجمة <تصفيق> أمن هذا الذي بل في عتوين أم من هذا الذين يرزقكم إن أمسك رزقه بلدوا في؟ I'm uh -huh. كله هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والبصر والسمع Oh, <tries> Oh, العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين وتنسيئة أجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي O! هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَ بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلَ رأيتم إن أصبح ما غورا فمن فلما رأوه زلفة Muchas with oh.